أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض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 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى اللَّاءِ يَبْلُغُ غَفَاوَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رمض السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا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 إِذْ نَغَمُوا مَعَهُ لَافْتَدَوْ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وبئس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 وَيَخْشَعُونَ رَبَّّهُم وَخَافُونَ سُْحِسَابَ وََّ لينَ الصَّبَر بتِ غَاء وَجههِ رَبِّهِم وَقَامُوا الصَّلااتَ وَأَنفَقُ مِماا رَزَقْناقُمْ وَآفَقُوا مَِّا رَزَقْنَاهُم, رزقناهم سِلَّ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 إن الله لا يخلف الميعاد ولقد اشتهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها مِنْ أترافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مَكَرَ الذين من قبلهم فلله المكر جميعا